يا المهدي يا المهدي امك فاطمه دلينا واني بياك يا يا المهدي امك فاطمه هلا هلا بيك؟ عليك علي كيف يدفنها نسئنك وانت بينها عليك كيف يدفنها نسئنك وانت بينها أي سؤال يجراح الخاطر نرفعه للشاعر السيد سعيد الصافر موثي سؤال يجراح الخاطر نرفعه نتأمل جواب جواب نريد من عندك نسمح يا نسل النجاة يا نسل النجاة قضي أنا العمر دم تواشي دمعه قضي أنا العمر دم تواشي دمعه على الباب ومصابه بالرحمه معنى هل دفعه كفر بالله وكذاب اي كفار بالله بعد اي بالله اي محمد فاطمه نور العقيده لاذت ورا الباب الستر كانتري اي بضعت محمد فاطمه نور العقي اه لاذت ورا الباب الستير كانت ترى سكن بالعصر ونه نشئ لك وين تبن علي علي خيف يد فنها نشئ لك وين تبن يا المهدي يا مه ان شاء الله يا نور صاحبك يا بره ايه يا ما ما عندك لو بره ايه دلينا وين يا كتر ايه علي خيف يا دفن ايه نسيت انك انت اينش لك وانت ايوه دي عفاطمه ودعها ابوها ودي عفاطمه ودعها ابوها قبل ساعه منيته رسول الرحمه وس ما سمعوا وصيته ما سمعوا وصيته وديع فاطمة ودعها بوها قبل ساعة منيت رسول الرحمة وصح أمار ما شمعوا وسيته ما شمعوا ايل عاد ووضعته منعتنا غير عاد ووضعته منعتنا غير رايتهم اذيتهم شلتهم لكن ما جاوا بو شلتهم ما جاوا يا ذنب الجنية يا ذنب الجنية هدار كان المصطفى لما يجيها من بضعك يطلب اذن ويطوب عليها هدار كان المصطفى لما يجيها من بعض عيته يطلب إذن ويطلب عليها النبي يطلب إذنها نسألك وانت بينها علي علي الحافة ما شاء الله يا المهدي يا المهدي أمك فاطمة دلينا المهدي المهدي ام فاطمه الله الله يا كثر صاحب الزمان وديع فاطمة ودعها بوها وديع فاطمة ودعها بوها قبل ساعة منيته رسول الرحمة والصومار عوها ما سمع وصيته ما سمع وصيته الاذى بضعك من نعمتنا غير الاذى بضعك من نعمتنا غايتهم اذيتك سالتهم لكن ما جاوبوا غير سالتهم لكن يا ادم بالجنة يا ادم بالجنة ايها الدار كان المصطفى لما يجيه من بضعته يطلب اذن ويطوب عليه ايها الدار كان المصطفى لما يجيه ام من بعضه يطلب اذن ويطبع عليها النبي يطلب اذنها نسالك وين تبين علي, علي ما شاء الله ايه يا مهجه ام فاطمه شاء الله. احتي يا المه. اجرك على الحجة. دلنا وين يا كتر. علب خفية. علب دفن. ايه? عالب خفية دفن. نسألك على كل النشال بار اشتفاغه مش يعرف شي سعيد صافر ماتي ايه على كل النشال بار اشتفاغه بتشيد البريه رضى الرحمن مقرون برضاها سماها الرضي سماها الرضي اي عليك النشل فارس طفخه عليك النشل فارس طفخه بتشيد البريه رضا الرحمن الله يلعن بعد الله يلعن الشناو اوا واه الاذيه ولك وان وبسماها نحت للزكيه نحت للزكيه من للمدينه بياذنب من طلعه سبح يومشي ما رضى تبكي على ابوها من للمدينه بياذنب من طلعه سبح يومشي ما رضى تبكي على ابوها بنا تقية الحزنها من شئ لك وانت بالعلي <تصفيق> ما شاء الله ايه يا المهدي يا المهدي امك فاطمة انك فبرها وين بيارت يا المهدي يا المهدي امك فاطمة فادوا اروح لك دلينا ونبيعك تر الله يا الله على الخيف يدفنها فارمت اي كل ان الله الله هلا هلا على كل ان شالبار اصطفاها على كل النسل فارس طفاغة بيت سيد البريّة الرحمن مقرون برضاها وسماها الرضي ايه وسماها الرضي ايه الله يلعن السنة وعذاها ايه الله يلعنس ايه وبراو هالاذيه لك وانبارضها وبسماها ناحت للزكي ايه ناحت للزكي مني المدينه بيعذب من طل صبح ومسي مارضا وتفجع لابو اه من المد بيا ذنب منطلع وين اه مشي ومسي مارضا وتفجع بنت بيته الحزن ها نسالك وانت اللي نوان فدو اروح فدو اروح لك ايه علي بخيف يدفن صيح صيح ايه علي بخيف يدفن يا غايب امك الكسرى وظلعها يا غايب امك الكسرى وظلع بعد يا غايب اما كل ايه غيرك من جبرة فوق الوجن دمها اللي تدمعها العيني الغدة تحمرها العيني الغدة تحمر ايه يا غايب اما كل كسرى وضلعها يا غايب اما كل ايه غارك من جبرة فوق الوجن دم حلت دمعها العين الغدت حمرة العين الغدت ايه موقف حدر الأكثر في جعحة من ساحه في عفره وايش قال الوصي لما انسمعها ومكتف بصبره ومكتف بصبره والله لو ما جا يده حبل الوصيه حدر قول ابو عيسى فغيت سراي والله لو ما قيد حبل الوصية حدار قلب وجهي الثراء فوق الثراء وابد ما سكت عنها نسألك وانت علي علي بخيف يدفنها نسألك وانت بن يا المهدي يا ايه يا النهارده ام فاطمه ستارها ايه اللي نا وين بيا كتر يا جابر هاي في في جنها علي علي عامرنا يا رجاله الله يرضيك ايه يا غايب امك الكسره وضلعه يا غايب أمك الكسرة وض... سمع سمع يا غايب أمك الكسرة و... غيرك من يجبرين فوق الوجن دم حلت دمعها العين الغدت حمرا العين الغدت فدوا أروح له أحتي العين الغدت موقف حدر الأكثر في جعه من ساحة بعض ريب وش قال الوصي لما انسمعه وش قال الوصي لما انسمعه وانشتف بصبره والله لو ما قيد حبل الوصي سوا حدار قلب وجه الثرق فوق الثوري والله لو ما قيد حبل الوصي حدار قلب وجه الثرق فوق الثوري وبد ما سكت عنها نسق لك وانت بين صيح علي علي بخيف يدفن اه اه يا المهدي ام الفاطمة فدوا اروح لك اللي نوري على بخي في سمعني على بخي في يد فك يا غايب امك الكسره وضلعها الكسر غيرك من يجبره فوق الوجل دم هلت دمعها العين الغدت حمراء صيح العين الغدت بعد بعض عليك الحجة العين الغدت ايه موقف حدريل أكثر في جعه موقف حدريل أكثر في جعه من ساحة بعبراء وش قال الوصي لما نسمعها وش قال الوصي لما نسمعها ومتتف بصبر ومتتف بصبر ايه والله لو ما قيد حد الوصي ايه حداق قولاق وجهي الثارة والله والله لو ما جيدة حفل الوصيح حدار حدار قلب وجه التارك وكذر ايه وبدا سكت عنها نسئ وانت بين صيح علي وعلي حفيا دفنها يا المهدي يا المهدي لك على الحجه احولك عليه يا ناجي ام فاطمه انك خبرها الدنيا وين مياك الدفاير كل اه على كيف يدفن نسيت وين علي يا مهدي الكون كله بنتظارك يا مهدي الكون كله بنتظار بعد بعد يا مهدي الكون كله <تصفيق> يا ابو طلعه البهيه الحرق دار امك وجهير بدارك نار الطائفي تحشي لالا ايه نار الطائفي بعض بعض ايه نار الطائفي ايه مهدي الكون كل بنت ضارك يا مهدي الكون كله بنت ضارك ايه بط الحرق دار مكي وجير بدارك نار الطائفية احتي نار الطائفية بعد كاف الصبر صدر قرارك بعد كاف الصبر صدر قرارك بعد كاف ايه يا راع الحمير من أهل السقيف اغثارك من أهل السقيف اغثارك زمرت آل ومي ايه زمرت آل ومي لا تبخل زمرت آل ومي ايه ايد الجريمة خانة الأمة وشرحها يا بنيل حسن حان الوقت واجب قطعها ايديل جريمه الخانته الام وشارحها يا بنيل حسن حان الوقت واجب قطعها تنيل بضع منها نسالك وانت بن علي علي كيف يا جفن الله يلمهدي يلمهدي يلمهدي أم أم يا, يا المهدي يا أم امه يا فاطمه عندك خبرها لللي ناوي سمعني سمعني يا مهدي الكون كل بنت يا مهدي الكون كل بنت يا مهدي الكون يا بط العلبة هي الحرك دار أمك يوجر بدارك نار الطائفية ها نار الطائفية بعد بعد نار, نار الطائفية ايه يا مهدي الكون كله بنت ضارك هلا يا مهدي الكون كله بنت ضارك يموتها العلبة هي دار أمك يوجر بدارك نار الطائفية هي ايه بعد كاف الصبر صدر قرارك بعد كاف الصبر ايه بعد كاف الصبر ايه, كاف الصبر ايه يا راعي الحمية من نهل السقيفة اختارك زمرت آل ومي ايه زور نفسه والله نفسه ايه جمرت اه ايه ديل جريمه الخانه الامه وشارعها يا ابن الحسن حان الوقت واجب قاتل ايه ايه ديل جريمه الخانه وشارعها يا بني الحسن عن الوكيت واجب قاطع تهن البضع منها مش لك وانت بال علي علي بخيف يدفك بدي اروح لك يا المهدي يا ما عشين عشين جواب ابن الحسن قدامع جاري جواب ابن الحشم وقدامع جاري صعب روح صبرها البتول ام الزكية تريد تجبر كسرها تريد تجبر كسر جواب ابن الحشم وقدامع جاري صعب روح صبرها البتول ام الزكي بنت ضاري كسرها ويا ترى <تصفيق> يا شيعه انا كل لون نهاري يا شيعه الله الله <تصفيق> ايه شيعه انا كل لونها ايه قاعد يم قاعد يمقابر بعد قاعد يمقابر ايه بجفوف الامل عندي بالباري والساعة انتظر والساعة انتظر ويا ويا والساعة من بعد ما صفي ويعد واني حسابي كل من سأل من شيعتي يسمع جوابي من بعد ما صفي ويعد واني حسابي كل من سأل من شيعتي يسمع جوابي متى تخحل جفنها نسقنك وانتبه علي علي نسقنك وانتبه صيح يا المهدي الشاع سعيد السافر رميث اي جواب ابن الحسن وقدامع جاري جواب ابن الحسن وقدامع جاري صعب روحي صبرك البتول ام الزكي بنت ضاري تريد اجبر كسرته تريد اجبر بعد تريد تريد اجبر, تريد أجبر. جواب ابن الحسن والدمع جاري اي جواب ابن الحسن والدمع جاري صعب او حي صبرها البتول امي الزكيه بنت تريد اكبر كسر ايه تريد اكبر بعد بعد لا تبكي تريد اكبر يا صبر وانا كل ليالي ونهاري يا شيعه وانا كل ليالي ونهاري ايه قاعد ينقبرها قاعد ينقبرها بعد قاعد ايه بجفوف الامل عندي بالبار والساعة تغرغي والساعة إيه من بعد ما صفي و واني حسابي كل من سئل من شيعتي يسمع جوابي من بعد ما صفي و يع Belg واني حسابي كل من سئل من شيعتي يسمع جوابي متى تخل جيفينها علي, علي صيح علي يا المهدي يا المهدي فنها مشي انت يا صاحب الزمان جمر الثار بضلوع الهيبه كل صبح ومسيه صبر شلون وانسى يا مصيبه يا ول النخفي يا ول اي جمر الثار بضلوع لهيبا كل صبح ومسيه صبور الشلون ونسي يا مصيبه يا ول يا ول <تصفيق> بعد انسجد فتح السليبة أنسى جثة حشي عن السنة بعد أنسى جثة حشي عن السنة إيه برض الغاضرية برض الغاضري لو عمت المحظومة الغريبة المشخص بي, بي بعشي قول من صدر جد احس انا اخذ رضيعة من صدر جد احس انا اخذ رضيعة عباس عم نشد على كفوف القطيب على كفوف القطيب من صدر جد احس انا اخذ ضيعه عباس عم نشد عليك فوق القطعه على الضربه وما نشعلك وانت علي علي ما شاء الله ايه يالاهدي او فاطمه ان شاء الله. اجلك على الحجة. على بخيف يدي